وَالَّذِينَ تَخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُونَ إِنْ أَرَادَنَا إِلَّا الْحُسْنَى ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم